قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقون ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن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 أنهم سيئاتهم ولا نجزي أنهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جادك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إِلَىٰ يَوْمَ يُرْجَعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ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 أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلَنَحْمِلَ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يوم القيامة عما كانوا يفترون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 إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذبهم من, من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 شيء نشئه الاخره ان الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليحه ترقلون وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فما كان جواب قومه إلا أن قال قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لا لقوم يؤمنون وقال إنما تخذتم من دون الله او سانم موده بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما النار وما لكم من ناصرين فآمن له, له وقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاخشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر؟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 ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطى قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امراته كانت من الغابرين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 فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذه الصيحة ومنهم من خسفنا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا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 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون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 وَمَا كُنْتَ تَتْلُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُضُّهُ بِيَمِينِكَ اِذَا لُرِئَتْ بَلْمُبْطِلُونَ بَلْ هِيَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم جاءهم العذاب ولا يأتيهم وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جنن ما لمحيطة بالكافرين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 الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم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 وما هذه الحياة الدنيا إلا لهوا ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إلَى الْبَرِّ إذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ الله لمع المحسنين